لَيْنَا جَمَعُهُ وَقُرآنُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَبِعُ قُرآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذْهَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُهُوهُ الْيَوْمَ إِذِ النَّاظِرَةُ إِلَى رَبِّهَا ناظرة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 أن يترك سدا ألم يكن نطفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى